شبكة مزامير آل داود تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعيم إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالب مَا أُوتِتُ مِ شيءَيْ إِ فَمَتَ الحَيَةِ الدُّنْياَا وَزينَةُ وَمَاع دَو اللهَِّ خَييرُ وَأَبَقَ أَفَدَا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 كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما أغوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوْا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ وَيَوْمَ يُنَادِي قُمْ فَقُولُوا مَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ فعمَت عَلَيهِمُ لَبَُ يَومَ إِذ فَهُم ل ييتَسَأَلُون فَأََّا مَنْ تَبَ وَآ مَنَوَامِ لَصَالِحَ فَسَ أَ يكُونَ مِنَْ المُفِحير وَرَبُّكَ يَخْيُقُّ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُ مُلْخِيَرَةٌ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ الصُّدُورُ وَمَا يُعْلِنُونَ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 من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل رأيتم إن جعل الله عليكم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 قُل لَّتَغْرُم مِّن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُم تَشْكُرُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فاعلموا أن الحق لله وظل عنهم ما كانوا يفترون Shabbat